والكتاب والحكمة والسورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أمي قد دئتون بآية أمي قد دئتون بآية أنني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفس فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله ونبئكم. ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولنحل لكم بعض الذي حررنا عليكم وجئتكم بايه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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن